جلجلت جلجلت عاليا في الافق صيحه الهبا وانبرت وانبرت تسمع البغين انغم المغاني جلجلت جل جل جل في الافق صيحه تسمع البغين أن غم الممات قادمون كسنا الوهج مسلمون ديننا المنهاج قادمون كسنا الوهاج مسلمون ديننا المنهاج, مسلمون ديننا المنهاج. دي سوف نمضي نشعل الأرجاء نوراً ويقين للمعالي فسلام طيب نو الشيخ الارجال والماقيم زنجيري زنجيري زنجيري زنجيري ايها الاساد قد حق الجنا واسري واسري واسري لا يدرل وغاد بالسيوف نمحق الكفار والحثوم منيه Abra, fal manayat, la taqsh al-malud. Fal la فتعل راية النصر المبين بالدماء نصنع الأمجاد والوغى ساحة الآساء نصنع الأمجاد والوغى ساحة الآساء لا نبالي بالأعادي عزمنا بالله مشدود الوثاق لا نبالي Asimuna بالله Mäjtudun wuthan Hattuna Hattuna Hattuna Hroma بالasyaaf Sarhaan finjelan Nassuna Nassuna Nassuna Nassuna Nen ylouha al عزه الاشبال اصنعوا عزه الابطال ايها لا تهابوا عزمكم كنار في وجه الضغاه لا عزمكم وجه الضغاه لا لا تهابوا عزمكم النار في وجه